وقال صلى الله عليه وسلم عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بضحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك